بسم الله الرحمن الرحيم ميم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين إن شأن نزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون اولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم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 قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فارسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا انا معكم مستمعون فأتي فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال أنا من ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل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 قال آمنتم له قبل أن آذل لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلافهم ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلئون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 إن هؤلاء لشذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إن لمدركون قال كلا قال كلا إن معي ربي سيهدين قال كلا إن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 ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتل عليهم نَبَأَ إبراهيم إِذْ قال لِأَبِيهِ وقومه ما تعبدون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 فانهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين واذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي اطمع ان يغفر لي خطي. يوم الدين رب هبني حكمه وألحقني بالصالحين وجعلني لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم.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 وجنود إبليس جمعون قالوا وهم فيها يختصون تَالَ اللَّهِ إِنْ كنا لَفِي ضَلَالِ النُّبِيِّ إِذْ نُسَوِيْكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا أَضَلْنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ فَمَا شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرامة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآيات وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم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 وَإِنَّ ربك لهو الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كذبت عاد الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تتقون إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونْ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصالع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إِنِّي أَخَافُ عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعدت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين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 وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين اتدركون فيما هاهنا امنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين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 ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فاخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم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 كنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء ان كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظله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 إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدعوا مع الله إلها اخر فتكون من المعذبين وانذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل اني بريء مما تعملون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 وسيعلم الذين ظلموا أيمن قلبي أن ينقلب ينقلبون